اَذَٰلِكَمَ ٱلَّذِى مَّنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ان جعلن لهم من دونها سترة كما هيكوا وخذوا احطوا جان دولا كان يَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ aaina sam al bayn Oh